بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العاملين والصلاة والسلام الاعتمان الاكملان على خير خلق الله يجمعين وعلى آله وصحبه ومنسار على سبيله ونهجه إلى ذا الدين أما بعد فقد زاء سألهم فما زال رحمه الله يتكلم على صور مما يتحقق بها مفهوم السارقة ومن ذلك قوله ويقطع الطرار الذي يبط الجيب ونحوه في ذات صور السارقة يقدم السارقة على قطع الجيب إنا بالسكين أو بالموس أو بالشفرة فالطرار هو الذي يسرق من الجيد والسرق من الجيد له سورة ثانية السورة الأولى أن يدخل وده فيستل المال الموجود في داخل الجيد والسورة الثانية أن يقطع الجيد من أفره أو من جنده ثم يستل المال منه من قال أن الذي يبط الجيوب أن يقطع الجيوب لا تقطع يده وهو الطراء ويرون أن القطع لا يكون إلا إذا كان في حرز وكان صاحب الحرز من تبها يعني عينه عن الحرز ومن هنا قالوا إن من نام في المسجد وردائه تحته أنه ينبغي اشتراط قيم اللداء تحت الجسم أو تحت الرأس فإذا استلّه من تحت الرأس قد استلّه من حافظه قالوا إنه إذا كان الرجل في غفنة واستلّ المال منه بدون أن يعلم فإنه لا تقطع يده لأن المال في الجيد ليس في حرز عندهم عندما يقول عدم القطع يقول إلا إذا كان صاحبه عينه على الجيد ومن هنا يرون أنه لا قطع عليه اختار المصنف القول الذي يقول بالقطع فقال إنه لو استغفل صاحب المن فمن استغفل المال من جيده وقطع الجيد فأخرجوا منه المال من أشبه أو من عرضه فإنه يعتبر شاركا وقال إن الشخص على ماله وعينه على ماله مادان حاملا للمال فمن إنه قد استكمل النام من خفيه في تحقق في شرط السبقه وقال الطرار في فكره اذا كان يبت الشنطه لزمنا في المحافظ ونحوها لقطعها من يستل منها وقوله او نحوه مثل النحل او نحوه مثل الجنيان والكمر فاذا كان الكمر مشددا على صاحبه في النجاء واستم من الكمر وصاحبه حامل لهم قالوا فإنه تقطع يده فقوله الطرار هو الذي يبد الجيد يبد الجيد يعني يقطعه سواء كان القطع من السريع أو من عرضه لأنه لما قطع الجيد فقد أخذ المال من الشر وحينئذ يكون ضد الجيد مثل كسر الأخشان في الصماديق ومثل كسر الأبواب وهذا يعتبر أخل المال من خرده فقام بصورة على هذا الوزع الذي اختار المصلي يوجد القطع ويشترط أن يكون المسروق مالا محترم يقول رحمه الله ويشترط أن يكون المسروق مالا محترم أي لا نقطع يد السارق إلا إذا توفرت شروط في السارق وفي المال المسروق وفي فعل السرقة ومن هنا ابتدأ رحمه الله في شروط فقال فقال يشفرق أن يكون المسروق مالا يشفرق أن يكون مالا المال عند الظلماء هو كل شيء له قيما كل شيء له قيما فيعاوم عليها يشمل هذا الثياب طبعا أول شيء الذهب والصفة وهو ما يسمى بالأثنان ويشمن المثمونات وعلى هذا تقع السرقة في الدين وتقع في الصفة وتقع في المجهرات وتقع في المعابل والمحاس والحديد والرصاص والميكل والزنج وتقع في السياد وتقع في الأبعنة وتقع في الناس الأشياء التي يرتفق بها في قطع الغيار كما موجود في ظنانها باستصلاح الأدوات الكهربائية أو أدوات النقل كل هذا يعتبر مال لهقيمة لما قال مال سمي المال وماله لأن النفوش تميله إليه وتهوان رأيت الناس ماله إلى من عنده ماله النفوش تميله طبعا إلى الذهب بالحظة وكل شيء لهقيمه من قال رحمه الله أن يكون مانا هذا الشرق وفهم عكسه أنه لو سرق أشريعا ليس دمان لا قطعه الذي ليس دمان مثل أن يسرق آدم الشرق فالحرق ليس دمان لا يدع ولا يشعر ومن هنا اختلفت أولناء في سرقة الأففال الصغار لو أنه اختطف طفناً صغيراً فدعبوا حتى خرج به من داخل الندينة أو خرجته من بيت أهله فبعد أن أخذ كان في ويبيعه أو اختطفه وأصبح يستخدمه بخدمة نحن ذلك الطفل إذا كان غير مميز وهو الشرق من الأصغار غير مميزين والمزنون الذي لا يعتبر هذا اختلف فيه جبور العلماء رحمه الله أن الشر البالث الشر البالث لا يمكن أن تقع الصيقة به كما تكرر الظلماء وكما هو معلوم إلا إذا كان نائنا يكون نائنا يسرقه فجمهير السلف والخلف رحمه الله على أنه لو سرق تبيرا شرا تبيرا أنه لا قدع لأنه ليس بنام ولا في حكم المال ولو زع ولا يشترب وأما إذا كان صغيرا مثل الأطفال الذين لا يميزون والمجانين الذين يخضعون ويسرقون إلى خارج المدن يقع هذا كما في ذوي العهاد بعض الأخيان يسرقهم من أجل أن يتكسبوا بهم أو نحن ذلك لو سرقه هل تقطع يده أو ياء جمهور العلماء انه ليس لا طائر وذهب بعض العلماء رحمه الله الى انه الين الارضات جمورا على انه ليس طائر من شرق الاطفال ومن شرق الجبيب المجنون او الطفل بالغ من النيل وذهب بعض العلماء الى انه تقطعت يده واحتج بحديث من ضعيف ان رجلا كان يثلق الصبيان ثم يخرجهم من النبينا ثم يبيغهم فأمر بهم ريو صلى الله عليه وسلم فقط يكيده وهذا الحديث فيه ضعف يعني ضعيف ولذلك لا يسفل الاحتجاج به وأجاب الظلماء عنه سندا بالبعث وأجابوا عنه مثلا بأنه يحتمل أن يكونوا صغارا وثبيانا منالية من وحينئذن يكونوا من جنس الأموال لأن الملوك يباع ويشترط إذا فدف هذا الشرط يكون مالا المصنف يقول رحمه الله مالا محترما هناك الشرط طبعا الشرط الأساسي المال ثم شرط الشرطي أن يكون محترما لأن الناس من هنا من هنا هو, هو ما ليس بمحترم في فيقول لنا من الشرط المال هذا شرط يخرج من سبقة الشرط كبيرا كان أو صغيرا وهنا هنا من المال ذهب بعد الظلماء إلى أن من سرق المصحف لا تبقى يدره إذا كانت قيمة المصحف تعادم النصاب قالوا لأن المصحف ليس دمان هو كلام الله عز وجل ولذلك لا اتمنى. لكن هذا ظئر لأن البيع والشراء ليس بكلام الله عز وجل والقيمة والبيع لم نقع لنفس المصحف إنما هو قيمة الصحف وكتابة هذه الايات والمحافظه على هذا الشيء ولو على كلام الله السر كله ولذلك جمهور علماء رحمه الله اجابوا بالنفاحه كما تقدم معنا في كتاب البيع هو منعه امام رحمه الله في احد الروايات عنه وقال ابن عمر وذكر عنه الايد تفتح في ذي المفاتح والصحيح ان المحاوره المشه واقعة على الورق وعلى ما يكتب فيه النصحة وعلى كتابة الآيات ويجوز أن تستخدم الشخص لكتابة القرآن وتكون الأزر على تعده في الكتابة وحينئذن السنة المغفور لشيء له قيما وجمهور لما أجل زباعه وخالف الإمام نحن نتخالفه من هذا الوجه ومنه بيحه لبدن حنبل وكرهه لبدن شابع جديد أي من عضوه المصحف في المدنان أحمد رحمه الله وكرهه والسم هو من الشافعي فإذا ثبت هذا فإنه لو شرق المصحف والمصحف له قيمة تعادل المصحف بتعكيره وهكذا لو سرق كتب العلم يقول رحمه الله يكون مالا من الشرف في قال ذكره المصنف وهو أن يكون محترما شرعا وفي شرف آخر لم يذكره رحمه الله منقولا أن يكون مالا منقولا لأن المال انقسم إلى ثادث وهو العقار ومنقول وهم غير العقار والأثمان في مدى الناس البيع وقلنا إن المسمونات إما تكن من العقارات أو من منقولات فالأموال تنقسم إلى ثمن وامثمن والمثمن إلى عطار ومنقول فالثمن هو الجهة والحظة والمثمن هو كل من غير ذنبها من فضى له وقيم فإن هذا المسلم يعني يكون حقار في البيوت والأراضين هم الزالح فهذه ما تقع بها السلقة لأن يشارك السلقة النقل وهذه لا يمكن نقلها إنما يكون اغتصابنا وثم اغتصابنا وحين يجب المرء يسمى السلقة ما يقع علي ذلك كما سأتي في الشروط التي قلب عليها الأدلة ومن هنا الشرط النبي صلى الله عليه وسلم في فجوة السرقة نقنها من الحد وفجود اللي هو شرط الفعل وإذا ثبت هذا فإن السرقة لا تتحقق بالمنقولات عني يهدون العلماء اشتراق أن يكون المال ملقولا لكي يخرج العقار فإن العقار لا قطر فيه وفذلك لو أنه اغتصب عنارة او اغتصب مزرعة او اغتصب مخططا فإنه ليه اعتبروا صارفا إذن يشتغل أن يكون مالا وأن يكون المال متقوما منطولا ويقول مصلف مشترما ما معه مشترما المال ينقصد لقصين إما هو يكون المال مشترم شرعا مثل الذهب والفضة والمعاذن والمجوهراء والأكسية وأضعي موارحها وإن يعني يكون غير محترم شرعا مثلا الميتة الخمر الخنزير هذه كلها لا قيمة لها شرعا فلو أن شخص صرق الخمر إن الله فقطع يده الخمر قد صبع ولها قيمة فهي ما لكن الشرح أفقط عنها المالية ما على أن الخمر والخنزين والميتة لا قيمة لها شرعا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزين والأصنان فهذا يدل على أن هذه الأشياء ليست لها في الشرع وإذا لم يكن لها قيمة شرعا فيغيب احترم فلو أنه سرق خمرا نقول لهم يسيق مالا الخمر ليست وقد قال صلى الله عليه وسلم ما قطعة إلا في ربع دينار والخمر لا تشاوي ربع دينار ولا أقل لأن الشرعة أفقط المانية عنها وفي عن عليه الصلاة والسلام أنه لما أهداف الرجل مذابتين انتمع من قبولهما وقام رجل وصار المهدي فقال عليه الصلاة والسلام لما صار رفاه قال أنه نبيع يا رسول الله قال إن الذي حرم جربها حرم ثمنها في رواية حرم بيئها فلما قال حرم ثمنها وقال حرم بيئها بل عنه لا يقي من طلعها من هنا الشرق العلماء المالية وأن يكون الشيء منقولا المال منقولا ليخرج العقارات وأن يكون متقوما مخترم شرعا فيخرج آلة له ويخرج الخمر والخنذير والميتة فهذه لا قيمة العشرة فلا تبعد سرقة آلة له آلة له الحقيقة ينبغي أن يفصل بحكمها آلة له كآلة لا قيمة العشرة لكن مادة الآلة وكانت الآلة مثلا مصنوعة من ذهب فإنه إذا سرقها فقد صرر إذا كانت منوها بالدهب نقلية بالدهب مصنوعة من الذهب وفيها ربع دينار من الذهب سأفر فقد سرق ربع الدينار وقد قال صلى الله عليه وسلم ما قطعة إلا في ربع دينار تصاعدا ومنهما إذا كانت مصنوعة من مادة في الأصل المادة لها قينة فإنه حينئذ ننظر لكم يا آلة الله وإنه ننظر إلى وجود مالية في عين المال المشروق ومنهما لو أنها كسرت جد بيئها لأنها كسرت هذه الآلة الله وعرضت من بيئ فإنها لها قيمة وإذا كانت لقية ببعب أم قية بفضل وتعادل النصار فأفر فقد سرق مالا معتدرا شاما ثمها آلة له هذا ما يدر ومن هنا بعض العلماء يفصل ويقول فلا تلهم إذا كانت لها في ذاته بحيث لو كسرت تصبح أن تباع وتقوم دينكها في, في البيئة تعازل النصار فأكثر في ذنب يثبت القطع لأنه صارت الموالم معتبا الشرعا أو ما يبلغ النصار وأن إذا كانت إذا كسرت لا قيمة لها ولا تعازل النصار فإنه لا قطع فيها ولا محرم كالخالة له فخرجُ اللّه بإم به شركة مثلاً الدف بين الم puede مألوم بين المjarئي في الله صلى الله عليه وسلم اعلم الم nikah و اضربوا عليه بالدفن فعاذ قال ع.ه بالدف بالدفN قام wider ان الدفن و النظí له المألوم بين المرض لها شرح ممُلذاحا وأي فضر زشحت족ين و가지고 أضرب تجارية على رأسه بالدفN و حية قد hung들이 Brother و عادو به عليه و هوÉ والعجيب منهم ضعوه يقول ما أجد للشيخ فنوم يفتي بشل جراز الدف يعني شاء الله منكر عظيم يعتبره ما هو يعني شيء ما يجوز كيف يعظم رسول صلى الله عليه وسلم ببرد الدف المكاح ويقول أعلنوا ولكن يتحقق الإعلام إلا بسماع النسلة لا نريد للإنسان أن يحكم الأخكام الصحية بهذا وبالشيء الذي يعلمه والذي لا يعلمه وإذا أنكر على غيره من من دونه وبينه الأهل وعضاء لا يعدعو ذلك إلى أن لا يتجرب للنص ومنهما قاله صلى الله عليه وسلم أعلموا وهذا خطاب حانه ومنهما نقول آلات الدف آلات مفترمة شرعا لها قيمة ولو أنهم سعجر الله أتمي برض الدف عرشة بالإجماع إجماع العلم رحمه الله عن أنها إجارة شرعية ودفر العلماء هذا وفرقوا بين الدف وغيره كما هو معروف في كبير الشهادات فرقوا بين الله والعز وقال الدفت الدفت مع ضمجه شرعا وزادت الجارية على وقص النبي صلى الله عليه وسلم حينما قفل من وكانت خضنة بركة وانتظرت بذلك ودخل علي الصدق عمر رضا الله عنه على المرأة وهي تغني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان قال عند عائشة الله عنها تاريتان تغنيانها لما كان في يوم بعاف الأصول الشرعية تخطي جواز ضربي وسماعي لكننا نقول الإغراء في هذا الشيء والمبالغة فيه مكروه لكن أنا أقول ماذا حرام يتحرم ماذا حرام ثم كل لا يسمع النساء ولا يسمع الرجال مثين هذا الفصير يقول أعلنه نطل أعلن ما النص صاضح لهذا يبغى الإنسان تجرب للنص وأن يتجع النص وإذا سمع أحد منهم العلم يفتي بشيء وعنده دليل وعنده حجة يعلم أن هناك سنة وأن هناك دليلا وأن ربنا يرب عن رسول الله عليه وسلم من رب السنة والعياد لله عن هوا بل فعلينا أن الله عز الزل في الأحكام الشرعية وأن نفرق بين الدخفة غيره نقول إن الإغراء فيه وكثرة سماعه خلاف الأولى ونقول هذا مكروه لما نشغل عن الله عز جل لهو أفضل لكن ما نفرق عنه قلنا على الحرام. وهل يتعبد الله عز الزل عبادة أن يضرب البث بالمكاح المحرمات وهل يأمر الله عز الزل بإعلان المكاح بالأمور المنقوثة شرعا والمحضرنة شرعب حاشا والله هذه المصوص إذا جاء المصر الإنساني عمل به وقاله نشترم أهل العلم ونشترم باستهاده للعلم ونظر أهل العلم لأنهم أمورون بالوقوف من المصوص وضم بأهل العلم من المتقدمين والذين أجازه والمتأخرين وما دار هذا الحجة النقش معهم والله يعني يدعي الإنسان إلى رد السنة بالهوى وهذا الذي يألفه الذي يألفه المسلون والذي لا يألفه غير المسلون ولو كان ذي بيئة قدر بالدفل كان شيئا عادية انه قال جائز ومزاح فلذلك يمضغيد الشخص ان يتجرب للحق وان يعلم ان المغسلنا ثابتة عن رسول الله عليه وسلم في هذا النور من الآلات وهو الدفل انه جائز ومشروض اذا كسر الدفل وجب الله معنا واذا داع الدفل الشراه جائد ذلك انه آلم لم يحرم على الشرق ولم يحرم سماعا الشرق وعلى هذا فإنه لو صرق هذه الآلة يجب القطع إن كانت تساعد النصابة أو أكثر هذا على الأصل من داله للرحمة الله ولا محرم لن تصور ولا تقع اليد في محرم كالخمر نصنف رحمه الله أسقط المالية عن آلة الله عن الخمر والخمر أسقط المالية عنها نفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله ورسوله يحرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام فأسقط عن الميتة والخمر والخنزير المالية والأصنام مفصل فيها على حسب ميتتها كما هو معروف في طلج نهير الظلماء والأئمة رحمه الله ولذلك لو كانت الأصنام من ذهب فسرقها وفيها ما يعادل النصار فأكثر قطعة ذهب والخمر من ذاتها محرمة العين الخنزير والميتة محرمة العين ولذلك لا مانية لها يقول رحمه الله خلاق هذا مفرع على اشتراق المالية أن الخمر ليست في مال والميتة ليست في مال والخنزير ليست في مال والدليل على أن هذه الأشياء ليست في مال حديث جادل مع الدولة والصحيحين المتقدم وأن الخنزير والخمر الخمر فيها قصة الطائف في ما قال, قال صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربا حرم بيعها والحديث فيه حديث ظلم تمام عليه تمام فئات الظالم كما في حديث الصحيح أنه ينزل حكما اجلا نصطا وانه يحكم بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شوا السماء سيق سيقهم سيظلم سميرا فيقتل صنذيرا ويرسر الصليب فلما قال يقتل صنذير أفقط الله ليه دل على أنه لاقي مثل الوشاحة ونهل لأنه صرق صنذيرا لا يجد عليه القطر لذلك صنذير محمد أو حيوان محمد صرق حيوانا محمد وهذا الحيوان صنط قيمة جمعهم ثلاث ريال وهذا الحيوان صنط من الميتان نقول لا تكبر. لأنه ليس له قيمة شرعا ولو صرعت له فهذه الآلة له من خشب لو كسرت لا تساوي شيئا أو تساوي ما دون المصار فإنه لا قطل. لكن لو كانت آلة له لو كسرت ناقدتها فيها ربع دينار فأكثر فكلت دراهم فأكثر فيه القبل على هذا اللي يتصل بهذا التصل ويجرقوا أن يكون ماذا ويشترط أن يكون المال المسروط لنصار ذهب جمهور العلماء رحمة من الله منهم الأئمة الأربعة إلى أننا لا نقطع يد السارق حتى يكون الذي سرقه قد بلغ النصار والأصل في ذلك نذبة الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في رفع دينار ففاعدان واجه الدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على اعتبار المصاد فقال لا قطعة إلا في ربع دينار تصاعدا فدل على أننا دون ربع دينار ليس بمحل للقطع وفدت عن عنو صلى الله عليه وسلم أنه قال في الثمر في الدستان إذا سرق الثمر من الدستان بعد أن يؤيد الجريب فإذا سرق سرق منه بعد أن يؤويه الجريد وهو الحز ما يعادل ثمنا لجمي قطع في يده فالشرق عليه الصلاة والسلام شرطين الأول أن يكون الثمر قد آواه الجريد وهو بيت الحز للثمر وهو الحز للثمر فإذا كان على النخلة والشرق على النخلة لا قطع والشرق الثاني أن يكون قد بلغ النصابة فقال إذا بلغ ثمن المجن فقد صح عن عليه السلام أنه قطع في قال قالت من المؤمنين عائشة حينما سئلت عن المجن قالت إن قيمته رب عدينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبت الصحيح من خديد ابن الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترك النصار س... للقطعة السرقة ومن هنا ذهب الأئمة الأربعة إلا أننا لا نقطع في القليل والكثير وإنما يشترط أن يكون النال المسروب قد بلغ النصار واختلف واختلف الأئمة الأربعة في قدر النصار فيما سيأتي لكن المتفقون على أن النصار شرط النشروب السرقة ذهب الظاهرية رحمه الله إلى, أننا... إلى أنه لا يشترط النصار وأن من سرق أي شيء قليلاً كان أو كثيراً فعليه القطر وهذا مبني على أول عنوم القرآن في تعالى والسارق والسارقة تفطعوا أيديهما قالوا الله لن يسرق المسابق وقالوا إن المبيه صلى الله عليه وسلم وقال دعم الله السارق يسرق البوضة فتقطع يده ويسرق الحجر فتقطع يده قالوا والبوضة لا تعدر الأذيناء وقد أجيب عن الدليلين أن الدليل الأول هو قوله تعالى والصارق والشارقة فقد أجيب عنه أنه عام مخصص بالسنة والقاعدة أنه لا تعارض بالمعامل الخاصة وأن العامل من النصوص وكتابه والسنة يجب حمله على الخاصة وحينما إذن نقول إن هذا أفهم إن هذا النفس وهو قوله تعالى والسارق والسارقة قد جعل من يضين لنا حد السارقة شرحا بالسنة فهنا نعتدروا ما دون النصار السارقة ولكن نوجد فيه تغريب السارق بضعفي قيمته كما جدت عنه عليه الصلاة في حديث السنة ولا نقطع فإذا كان دون النصار يغرم ضعفي القيمة ويؤدب ويؤذب ولكن لا تقطع أما بالنسبة لإستلالهم بحديث لعن الله الشارك فأجيب بأن البيضة وهي من السلاح تكون غطاءا للمقاتل في الجهاد وقتاله ومنها من يعادل فمن مبعد دينا وإحنا إذن نقول الله الشارك يشرق البيضة أين يعادل القبر والحذل منهم من أجاب أن حذل السهم يعادل مبعد ولكن الأنسب في هذا الحديث أن يجاب عنه من أحد وجهه الوجه الأول أن نقول مخرج مخرج المذالغة ومخرج مخرج المذالغة لم يعتبر مفهوم يعني بوري غيرت الأمر وليس المراب بهم لك لأن القول الحج عرفة ليس المراب بهم هم في حج للوقوف عرفة فقط وإن من مراب به المذالغة وديان حظم أمر عرفة وهنا عظم يبس سلم السرثة وقال يسوي طبيبه تقع يده هذا على سبيل المذالغة في الترشيع وثاني أن أقول إن هذا, مقيد أن هذا الإطلاق مقيد بما ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون في المرافقه معادل قيمة السرقة هذا بالنسبة لمسهل الشراط المصاب فالصحيح أنه لا نقطع اليد إلا إذا بلغ المال المسروط مصادا وأن هذه الإطلاقات في كتاب السم مقيد بما فدت عن مبيه صلى الله عليه وسلم وعليه إنا لا نقطع إلا فيما يكون النصاباً المسألة الثانية إذا كان النصاب معتبراً سرعاً فالسؤال كم هو النصاب فذهب الحنادلة والمالكية لحيث الجملة وعندها تصريب إلى أن ربع دينار من الذهب من يعادل ربع دينار من الذهب وثلاثة دراهن من الحبة إن كان المالكي يرون أن الدراهم هي الأصل والحنادلات يرون أن الدراهم الجمالية كلا من الأصل أو ما يعادل قيمة الاثنين أي واحد منهما وهذا المذهب هو الذي يختاره من الصمي صحيح الله ودرجعه ويقول طائفة من الصلاة صحيح الله القول الثاني يقول إنه لا يعتد إلا قرب عديناك وأن النصاد السرقة هو ربع عديناك فولا ينضر إلى الفضة وأنه لا بد من التقيم بالذهب وحده وهذا مذهب الشافعية القول الثالث إن النصار هو ربع دينار أو أشرة دراهم وهو مذهب الحنفية رحمه الله الذين استدلوا الذين قالوا بأن نمعبرة بربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عدم القيناة هذه استدلل بالسنة الصحيفة على رسول الله سلو الله عزيز فانا ربع الدينار في الحديث ثابت في, في من خديث من مؤمنين عائشة رضا الله عنها وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع الا في ربع دينار القصائدة اذن هذا اصل في الذهب وناعتبر قول المنزل سلم لا قطع الا في ربع دينار انما يساوي من الذهب ربع الدينار فأسهد ما وأما الدراهم فعندنا حبيث ابن عمر رضا عنه عم في الصحيح أن المبي صلى الله عليه وسلم قطع فيه جن من قيمته ثلاثة دراهم وهذا يدل على أن الثلاثة دراهم نصاد السرقة والذين قالوا أن العبرة في ربع الدينة وهم الشافيخ تجد حبيث المؤمنون عائشة رضا عنها والذين قالوا أن العبرة بأسر الدراهم استدلوا بحديث الحجاج المعرطاء عن ربي شعيد عنجد عن جديد لا قطع إلا في أشهر الدراهم هذا حديث بعيد والذي يترجح هو القول بأن العبرة بربع دينار من الذهب أو أشهر الدراهم أو ثلاث الدراهم من الجبلة أو عدل أي واحد منهما الفرق بين الشافعية والحنادرة أنه لو كان شرق ثوبا وقيمة الثلاثة مثلا ثلاثة دراهن ولكن هناك عادر وبعد دنا يشترك مثلا بثم دنا يعني وقيمة ثم ولكن ولكنه عادل ثلاث دراهن فحين عادل مصابة الثلاثة ولن عادل مصابة الثلاثة لا يخطعمه والحناب لا يخطعمه وهو صحيح لأن النقل صلى الله عليه وسلم قطع في الوجن فقيمة ثلاثة الضران وهم يجيبون عن هذا ولكن يؤادل بالذهب أو بالفضاء أو ما هو معادل لقيمة الضران أو قيمة الفضاء وهذا هو الصحيح وله أصل وذكر الغلماء رحمه الله هذا المثل عن الملمان القدامة واحتج لأن هذا الضقدر وهذا المثل اعتبره نصف حمدية والشارعية في كتاب الضفاء اعتبره في تقييم الأنصب واعتبره في الكثارات في الديار في القتل فما مر معنا فإذا قول سنابلة في النساء لا أشبه وأولى إن شاء الله بالترجيخ أن العدرة بربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهن من الفضة قولنا إن عادل إحدى القيمتين يتفرع على هذا إذا قلنا ربع دينار يستوي أن يسرق ربع الدينار مخسورا لو أنه كفر الدينار وأخذ من هذا الكسر ما يعادل ربعه أو كان فيه كثرة في عادل ربع الدينار فإنه تقطع يدر يشترض في قطعه بربع الدينار أن يكون مثلها خالصا من الذهب فلو كان ربع الدينار فيه غش مضرور وفيه مادة من محاس مثلا 10 مئة أو 20 مئة مخشوص بهذا القطر فإن ربع الدينار ليس بخالص فلا بد من أن يكون مصصم من الذهب بعد الربع الدينار فإذا نقص بالشوف فإنه لا قطع يتسوي في الربع الدينار أن يكون ربع الدينار أو يكون مقطعا أجاد يتسوي أن يكون من الدينار نفسه أو يكون من الذهب فبرا أو حنيا أو سبائك كل هذا إذا عادل الذهب الخالص منه مقيمة ربع دينار فإنها تقطع بهليات كذلك في قول ثلاثة دراهن فإن أي شيء طبعاً من الثبة أي شيء من الثبة يعادن بعد تصفية من الشوق ثلاثة دراهن فإنها تقطع بهليات يستوي أن تكون الثبة من الثلاثة الثلاثة او تكون ثلاث الدراهن مكسرة او تكون تبع فضية وزنها وزن الثلاث الدراهن خالفة او تكون مثلا اقلان او حديد مطلب شضة يهاجل الطلي عنده صفي هذا الطلاء الموجود ما يعادل ثلاث دراهن فيه انقطع كذلك ايضا ما قيمته ربع جناره ما قيمته ثلاث دراهن لو انه صرف مجوهراك ننظر الى قيمه هذه من المجوهرات الجواهر مثل لو شرط خاتما لان جبرت خاتم عقيق أو خاتم من العقيق او خاتما عليه احجار كريمه ننظر في قيمه هذه الاحجار الكريمه وقيمه الخاتم او خاتم حد من الحديد ننظر في قيمته لو كان هذا الخاتم قديم بنفسه وما فيه من الاحجار الكريمة وما هو مرصع به من الجواهر يُعادل غبع الديناء في قيمته أو يُعادل ثلاثة طراهم في قيمته قطعنا يده وهكذا لو أنه صرق طعاماً دخل إلى محل وكسر حرجه وصرق منه طعاماً مثلاً كيش رز أو كيش سكر نظرنا إلى قيمة هذا السكر وهذا الأرث فإن كان يُعادل غبع الديناء قيمته أو تعادل قيمة وثلاثة دراهم أو جبن القطع لو دخلنا على مكتبة وكشر دابها أو زجاجها ودخل إلى داخلها وشرق منها كتبا أو شرق منها أقلاما أو شرق منها دفاثة أو دخل على محل قماش وشرق منه طاقات قماش ننظر إلى عدل هذه الأشياء من غير الذهب والفضة فإن ضررت بالذهب من قيمة ربع دينار قطعت يده تصاعداً وإن بلغت بالفضة ما قيمته وثلاثة دراهم تصاعداً قطعت يده هذا هو الصحيح الذي اختاره من سنة صلى الله عليه وسلم وأن لا يختص من نساب الذهب وإنه يصمر الذهب أو الفضة أي الذهب أو الفضة أو من عادل إحجاب قيمته وهو ذلاب الدراهم أو رقم ديلاع هذا النساب والقدر الذي تبطع به يد يده الثالث او ارض وقت اخراجها من الحد او ارض قيمته قيمة النصار وقت اخراجه من الحد العرب طبعا مثل ما اذكرنا في الاطعمة والاكسية لانه مثلا جاء في حديث وصرق قطع حديث او مصطودة قطع غيار و الشين بها محبوبه كسر اغلاقها كسر اغلاقها ابوابها ودخل انحب فاخرج حديدا قيمته تعادل المصاع فاشرب فاذا وقعت السرقه وقع الامر على هذا الوجه فغفر له لان عاد للمصاب لكن السؤال هل هو عذره في هذه القيمه يمكن أثناء أخذ المسروب أن العبرة بعد إخراجه من الحز بعد القناة ما يقول العبرة بوقت الأخذ وبعضهم يقول العبرة بوقت خروجه من الحز فإذا قلنا أنه مشترك أن تكون نطينا وقت الخروج بأن السرقة السرقة لا تتحقق إلا بالإخراج لأن كفره من القفل لو أنه كسر القفل وأراد أن يخرج جمال من الصندوق ولم يخرج فليس يبسارك لما غلوم وكذلك لو أنه أخذ دخل إلى مستودع الحديث إلى مستودع قطع الغياب دخل إلى المكتبة دخل إلى محل التناش فهذا الشروع في الجريمة والشروط في الجريمة لا يعتبر جرينا لا يأخذ حكم الجريمة كلها لأن الله زعل لكل شيء قبره من حصل مقدمات الزمع ولم يبني فريسة بآخر الحكم الزامن وليه هنا شدد السلم في الجرائم التي لا حقوبات لمعرفة الفعل حتى انه سأل ماعد رضي الله عنه شدد عليه حتى يتحقق ان الزليم رقع وان هناك فرقا بين الشروع بالجريمة وبين الجريمة نصيب قال يا رسول الله الرجل حم نصيكا من السلم انها أصاب من المرأة دون الحج فعاد شروط جريمة ولكن لم يصل إلى الجريمة نفسها فمن دخل إلى محل فيه قطع غيار ودخل إلى محل فيه مثلا مال وكسر أغلاقه ولكنه لم يخرج فليس بسالة فإذا أخرج فقد وقع فعل السلفة حين إذا أخرج وثمت صورة الإخراج ومعتبر شرعا نظرنا في قيمة المخرج وهنا يريد السؤال عن النصار هل الذي أخرج يعادل من النصار او لا يعادله فائدة المسألة انه لو اخذ المال دخل وكسر الاغلاق ووصل الى داخل الحرج ولكنه لم يخرج المال حرج ولم يخرج المال حرج ثلاثل سارق كما سيأتينا فلو كان اثناء اخذه قيمة المال الذي اخذه سعاد الربع الدماط ولكن لما أخرجه مقش القيمة وعرب على الديناء فليس بسالك أي أنه لن يدلق مصادر صريقة لأن الإدرى في وقت الإخراج وليس الإدرى في وقت الشهور في الجريمة أو الدين الجريمة نسلها ومن هنا يشترق العلماء أن تكون ملقين وقت الإخراج يتركب على هذا أنه لو أسد المال قبل إخراجه لو أسد المال قبل إخراجه فلو أنه جاء يريد مثلا أن نسرب وعاءا من الززاج مفيفا غاليا وكسر الأغلاق ودخل ثم أراد أن يحلم البعاء فقط من وجهة كسب ولكنه لم يخرج من خلزه فحين إذا لم تتحق الصريق ويعتبر بناية الإثلاف وفيها الضمان فلو أخذ أجزاء هذا المخشوق وكانت أجزاء مكسورة عادره بعد دينار فهي سرق ولو أخذ أجزاء المكسورة لا يتعادره بعد في فهي سرق لأنها هي دون من فرق ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم وإذا أخذ عيمر الكمر بعد أن يؤويه الجريم قيمته أو ما هو بثمن من جني قطيع فقال أخذ أشفرض عليه السلام أخذ وقال ديمت ما قيمته تغنى من نجن فجعله عبلا بالنصاب ومن هنا معتدر قيمة النصاب وقت الإخراج ومن هنا لو أنه أراد أن يأخذ شاكا يصفق شاكا شاك قيمة ربع دخل إلى الزريدة الزريدة الغنى وأنسك بالشاك ثم لبحها حتى لا تصيح تستم عليه فلبحها فلما لبحها أخرى جوايا نظرنا إذا كانت بعد الذكح فعادة ربع الدينار حينئذ ثبتت السرقة إذا كانت بعد الذكح ينقصها الذبح عن ربع الدينار وعن ثلاثة دراهم فلسلت السرقة لأنه لم يأخذ مالا معادل للمصاب إذن العبرة عند الملماء وكما اخترى من صنف رحمه الله بطيمة المصاب وقت الإخراج ولو أنه سرق سرق خاتما في الساعة الثانية كسر الأغلاق في الساعة الثالثة جمع الشمطة من المسروقات وخرج عند خروجه في الساعة الثالثة كانت قيمة هذه الأشياء المسروقة مازلة لا تعادل النصاب فقط الحد وإن كان لما أنه وقت الكسر للأغلاق ووقت الشرع الجريمة كانت تعادل نصاب فإذن العبرة بوقت الخروج والأخذ وليس في احقت بالشروب لجدينة السرقة هنا نسألة على ذكره بعض لو انه دخل واتلف الشيء لذا ان يبلعه لو انه مدلا اخذ ذهبا وبلعه حتى لا يعرف انه سرقة ثم خرج به فهل هو سارق الجواب معني اعتبر سارقة لأنه إذا بلعه فقط حفظه في جوفه كما لحفظه في جوده يعني الجوف مثل الجيف وهذا حيلة لبعضهم أثناء السرقة وهم يبلعون بعض الأشياء ثم يأخذونها كرمكم الله إلى أفضل خرجت من الجسد فحينئذ بعض العلماء قلوا لهذه شبهة إذا بلعوا هل سد السرقة لأنهم يأخذوا محمولة وهذا ضعيف لأن الحمل للجوب فالحمل باليد ولا شك أنه إذا خرج وأفضل الجسم أخرج هذا الشيء ثم بعد ذلك يتحقق أنه سرق فالذين يقولون ولا يعتبر سارق يقولون ما يعتبر سارق إلا إذا أخرجه فإذا أخرجه فإنه سارق وإذا لم يخرجه فليس بسارق لماذا قالوا لأنه إذا وضعه بجوهه ولم يخرج احتمه يموت قبل أن يخرجه لأنه لن يتحقق السرقة وهذا ضعيف لأنه ليس شرط أن يمتفع به يصبر فقط أن يتسبب في إخراجه من الخز كما لو أنه أخذ المال ورماه من فوق الدجار ثم تأخره القروس لدى سارق آخر وأخذه في هذه الحالة اعتبر سارقة لأن السرقة تتحقق بالإخراج سراعا من الذي انتفع وانتفع ذلك في الجريم ووقعه وهو هنا يقال العبرة بوجود الأخذ والعبرة في القيمة بوقت الأخذ والإخراج بوقت الإخراج لا بوقت الأخذ فلو دبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا قيمته عن مصاب ثم أخرجه أو ترث فيه المال لن هذا هذه فائدة الشر من دبح فيه كبشا في داخل الزريدة قد نخرجها من وكانت قيمة الكرش مذبوحا أقل من قيمة النصاب وقيمة رحية تعادل من قيمة النصاب سقط الحد لأنه لما أخرج أخرج مالا بدون النصاب ولو أنه شق شوبا جاء مثلا إلى فستان موجود يريد أن ينفق وهذا الفسام يعادل قيمة قيمة النصاب قيمة قيمة النصاب إذا كان محصلة ولكن ولو قطع ما يعادل قيمة النصاب فجاء يريد اخذ الفستان تشعر الله عز وجبنا الفستان شق ففسد الفستان تصد باي طريقة سواء نزع سواء ارادا يحفظ في الشق او هو شقه بالقصر كل هذه الاحوال ماذا حصل اكلاف الذي يوصل فيها عن النصاب فانه يؤثر او شق فيه فستان او شق فوضى فيه فنقصت قيمته عن نصاب فنقصت قيمته عن نصاب يعني اثناء الخروط يعني. ثم اخرجه او تلف فيه المال لم يقطع او تلف فيه المال لو انه مثلا شرق مثلا طدق دير طدق دير لا تستعجبه من العنفلة لا بدى عن زلان طبق فيها قواعده لما رحمه الله من هنا يظهر شخص. لو اخذ طبق دير طبق البيض مهام قيمته في عادل يقولون ببعض البلدان يمكن البيضة بثلاثة دولارات الشاهد من هذا أنه لو أخذ طبق بيض ثلاثة دولارات ثلاثة دولارات يعني في عادل يمكن ثلاثة دمانيور في القديم فلو أنه أخذ هاي البيض لم نجا يريد أن طاح البيض من يده على الأرض ثلث فهذا الخرط لم يخرج وقع الكلام قبل الخروج حينئذ لا قطعة لو أنه أخذ خلل في إناء موجودات الخل هذا قيمته ربع دونار فأكثر أو ثلاث دراهم فأكثر جاء يحمل في الجلق النادي سنترسل فحينئذ نقصت أن يتلف تلف الخل و تلف البيض فهذا التلف يذهب إلى القيمة ولا حد ولا قطر لأنه لم ينسلق والشروع في الجنينة لا يوجد بوط الحد كما بالأرمان وأن يخرجه وما يحب هذا الشرط الثالث أن يخرج المسروع من الحد إن شاء الله أسنى الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المحوبة والأجر فضيلة الشيخ يقول السائل هل كلب الصيد أو الحراسة من المال المحترم أسابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى أله والصحيح إنه بعد كلب الصيد ليس جمال المشتر والدلول على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الصحيحين من حديث عقبة بن عامد من حديث رابع بن خديث رب الله عنه أنه قال فمن كلب صديقا وقيله فمن كلب صفيا وهو صحيح ايضا من الحديث قبل المعامل البدري وما انهر الله انه قال نهر رسول الله صلى عن كل وصحيح الحديث جابر رضي الله عنه انه سئل عن ذكر الكلب والشمو فقال ذكر النبي صلى الله عليه, وفي حديث, الله صلى الله عليه وفي حديث ابن عباس رضي في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل فقال إن جاءك يريد أخذ ماله أو أخذ ثملي فلأ فسته صغابا هذه الأحاديث الصحيحة تدلع لأن الكلب ليس لمال وليس له قيم لأن الكلب قال جاءك يريد أخذ ماله فلأ فسته صغابا فأسقط المالية عن الحلب ولن يحلث الناس السلم بين الكلب المأدوم باتخاذه ككلب الصيد والحرف الماشية وبين غيرها ومن هنا الحكم عاما وعليه فإنه لو قتل فالبسيط فلا ضمان على من قتل وتقدم معنى في البيع للمسألة وأنه لا ضمان على من أكرف الكباب بالله سعى العالم أثابت من قبيلة الشيخ يقول الزائد أشكال علي أنه لا قد من صرق من النخل وبينا من صرق من المكان المسور ولا يدخله أحد إلا بإذن صاحبي مثل مزارج النخيل أصابة الله ده الشرز لا بد من الاعتدار بالسرقة والنبي صلى الله عليه وسلم سرق بين الثمر على النخلة وزين الثمر في شرزها فقال لا قطعة في ثمر ولا كثر وحديث السنن عند أبي داود بالنازة والتلمدي وأحمد أيضا في مسنده والنسائه هو حديث صحيح فدين أنه لا قطع فيها ولما جرح حديث النسائي هو صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أخذ بشيء أكد من غير خدنة ولن يحمل شيئا فلا قطعة فإن أخذ يعني من المال من المال ثمان وخلز به يعني عنده السن قبل ان يؤويه الجليل فأنيجي العقودة وضعها القيمة يعني يعاقب بان يدفع قيمة الثمن مرة كيل ويعاقب بالتعزيل كما تقدمها مكان دون حد وما كان ومن اخذ بعد ان يؤويه الجليل ما قيمته بثمن المجن قطعة وفرق النساء صلى بين الخز ولم يجعل الثمرة على النخل خزني ومن هنا لو قفص العرجون من فوق النخلة ولو كان نساوي ربع دينار فمن ما عليه لأنه لن يحصل الشرق له النساء وهو الدخول بالخز الأخذ من الخز وأما مثلك البساتين نفسها إذا كانت نساطة فإن هذا السياج ليس وحده هو الحذر لأن السنة دينت أنه يشتر في الثمر أن يؤمر الجليل لماذا؟ لأن البساطين مثل المساجر ومثل الأماكن العامة يدخلها الناس من من يدخل بعذن ومن من لا يدخل بعذن وقبل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم أن من مرر بالإسلام فدخلوا فأكل منهم غير متأثل ومعنى غير, غير متمول وعاخذ معه وأخل على قدر سفايته أنه ليس وهذا مما أذن به ولذلك الخارس إذا خرص النخلة أفقط منها هذه الأشياء المعخوذة ولا زكاة فيها وفي فرقت بين الأخذ من, من بسارته ومن ثمارها ومن ما من المتاج مدام انه لم يؤهي الى الحرب لم يؤهي الحرب والجليل كما في الثمر وبين الذي على النحر وبين الذي قد اواها الجليل فما كان داخل الحفظه اخلو الحفظي في دين قطع هذا التفريق الصنة وليس التفريق تمام الحرب فليس بالحال اشتاز تقول انه لو جاء واخذ منها مستودعات مثلا المحاطة لأسورة أنه يتقطع يده في فرقه المستودعات المعدة للشفر أسورة وحجل لها إذا وضعت عليها أسورة فتناسب مع المال المحفوظ وكانت في موضع عليها في رأسها ومنها يكون الشيء المضع والحج والعين الحاجدة فإذا جاء وسرق وتغفل الحاجدة وصرق المال لأنه قد صرق من الشبز بخلاص الثمر الذي يعني النخل فهذا كله بتفريح الشرق هذا مال شبزه أن يؤوى إلى الجبيل وهو الثمر وهذا مال شبزه أن يكون محصولا داخل هذه الأسورة أو داخل هذه هذا الحائط ونحن ذلك وأنا هذا لا أشكال كل مال يعتبر فيه في بحسده والله تعالى آل أصابتكم الله فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين الاتفاق والإجماع وهل يعتبر اتفاق العلماء إجماعا أصابتكم الله الإجماع له صيغة ثانية صيغة قوية وصيغة بعيفة وصيغة العلماء القوية وضعيفة دعون أن يقول وغير صريحة فصيغة الإجماع القوية والصريحة أجمعا واتفقوا. فإذا قال العالم اتفق العلماء أو قال أجمع العلماء فهو إجمع ولا يقال اتفقوا وأجمعوا إلا فيما فيه إجمع مثل أنه قال اتفقوا على وجود الصلاة اتفقوا على وجود مبوء فهذا إجمع واتفاق بهذه الصيغة تعتبر من صيغة الإجمع القوية والصريحة وأما صيغة الإجمع بعيدة فهي لا خلافة ولا نعلم مخالفا ولا أعلم مخالفا ولا أعلم له مخالف فهذه كنا من الصيغة بعيفة يحتمل ما قلنا نعلم مخالفا حس علمنا المخالف موجود ولكننا لم نعلمه ولا أعلم مخالف وجود دي صيغة البناء من الجهود ولكن قد موجود المخالف لأنهم اختل أجمعون فمعنى ذلك أنهم اعتبروا حكم ونكوفوا الإجناع والاتفاق إجماع بعضهم يقول إن اتفقوا للأئمة الأربعة وأجمعوا لغير إن هذا غير صحيح العلماء وإمة الأصول يقولون اتفقوا من صيغ الإجماع الصريحة وليس تخاصة بالمداهد الأربعة فينبه على هذا لكن إذا عالم من العلماء صار على مصطلح ففرق بين أجمعوا واتفقوا فجعل اتفقوا فيما في الأئمة الأربعة وأجمعوا فيما زاد عنهم وهو الإجماع من هذا الصدح خاص ولكن الأصل عندهم مع الأصول أن فيها حجم واتفقوا واحدة ولا فرق بينهما والله شهال العظيم الإمام بالرشد الإمام بالتدامة عندهم يعني أئلة في النقل للإجماع يعدلون بالتفاق ويعدلون بالإمام الحجم رحمه الله, الله جميع إمام الحجم في مرافق الإجماعات يواتفقوا ويعدلوا عن الإجماع بالاتفاق ومسألة أن صيغة اتفقوا لافدوا عن الإجماع هذا ليس بصحيح بل صيغة اتفقوا فدلع الإجماع وعلى هذا اعتبر النصير القويل اتفقوا وعرفوا هو اتفاقه مشتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم الشرعي في أي عصر من الأصول قال لإجماع اتفاق فعبروا بالاتفاق عن الإجماع فدلعوا عن النصير أنهم اعتبروا لإجماع اتفاقا أسابقوا لفضيلة السيء فيما تدرغت رفعة مع الإيمان أصابت الله تدرغت رفعة مع الإيمان بإدراس التكليف للغكور والشراغ منها قبل أن يبدأ الإيمان بالكثير إذا وجدت الإيمان قد حما ظهر وشراغت الله أكبر فرفعت وكبرت للغكور كبرت للغكور قبل, قبل أن يبدأ بالكثير من سريعة فقد أدركتها الركعة. واذا ادركت الرفعة ادركت في صلاة وعلى هذا في يوم الجمعة لو انا بجيء في الرفعة الثانية والامام في الركور وقلت الله اكبر وادركت الركور قبل ان يرفع الامام وقبل ان يبدأ بالصميم من سمعة فقد ادركتها جمعة تضيف رفعة واحدة ولكن اما المأمون جاء وقال الله وقبل أن نقول أكبر طال الإنم سمعه فحينئذن لم يدرك الركوع ويبقى واقفه لأنه أدرك ما بعد الركوع فإذا شرع الإنم بالسلم من سمعه انقطع الإدراك سواء كان ذلك قبل أن يكبر الركوع أو أثناء تسبيره للركوع وقدر الفرع فالشرط أن يفرغ من الله أكبر قبل أن يبدأ الإنم بالسلم من سمعه حتى لو رأيت رأسه مرفوعة ولم يتخمن وكبر أنت بسرعة وتكمم بعد أن كبر فإنه خضع برفته الوكول فالإدرب الانتقال للسعب وليس للقوض نعم والله فهلا أثابت الله فضيلة الشيء سيقول السائل رجنان اجتهد فتخالف في القبلة فأحدهما يصلي إلى جهة المشرك والآخر إلى جهة الشمال هل من الممكن أن يصلي يا جماعة وهما على هذه الحالة أثابته الله يصلي كل واحد إلى جهدي لأنه يعتقد أن القبلة في غير جهدي وإذا صلى مع الآخر فقد صلى إلى غير القبلة ومن هنا نص الجمهور على أنه إذا اختلف مجره في القبلة لن يجد أحد إن, أن يصلي براء الآخر فذاهج بعض العلماء إلى أنه يوجد من يصلي احدهما وراء الاخر وقال هذه المثل مثل مشه الاقتداء مخالف الفروض والمثله تحتاج الى تحليل فالاول احق واقوى واولى ان شاء الله الله تعالى اذهبكم لقد قتله الشيك للسائل انا طبيب في الطوارئ في الطوارئ في احد المستشفيات الطبيه هل يجوز لي الصلاه في جماعة في العمل حيث حيث أنه توجد أحيان حالات حريصة أسابق الله الأبد تتعلق بهم أرواح الناس ولا شك إذا كان في وقت يخشى فيه اتيان الحالات الطارئة أو خصص للحالات الطارئة وهكذا من يكون في حراسة عموال الناس أو حراسة أرواحهم كأجزة الأمن وإحلها تلبشهم بهذه الأعمال يرخصهم بترك الجماعة ويرخصهم بترك الجمعة إذا حصلت ضرورة وهذا ندري على أصول الشريعة أنه إذا خشي عن الأنفس يجيز له أن يصلوا جماعة خاصة وأنه يقول يصلوا جماعة في عملي فهذا لا بعصي ولا حرج بل حتى لو أدى الأمر إلى ترك الجماعة فهو مرخص وتوضحه ذلك أنه لو جاعته حالة طارئة بين الحياة والموت وتوقف إنقاذ هذه الحالة الطارئة العام الجراحي أو تدبيت جراحي فإنه بهذه حالة مسؤولة أمام الله عن هذه النفس وتأين عليه شرعا أن من ننقذها حتى أن بعض العلماء يقول كل طبيب قدر على إنقاذ نفسه ولم ننقذها فإنه العالم لا يعتبر قاتلا كما لو رأى طريقا وهو قادر على إسعافه وإنقاذه ولم يسعد قال يعتبرون قاتل حتى المئنم بالحزم حتى ما يرى عليه القصاص يقول واضح أنه قادر على إنقاذه طبعا هذا قول مرجوف لأنه بعد الحين هو لكن انظروا كيف تشديد العلماء رحم الله التساهل في هذا الحق فهم من الفرغ العيني إذا توقفوا إنقاذ هذا ينص عليه وأما الدليل من حال الصلاة فلا يخفى من النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن الجماعة للمرض وكان معهم أباس وأبي رضا الله عندنا وخرج إلى الصلاة وهو هذا دونهما معنى ذلك ما هو يحضر الجماعة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم استدلوه أيضا بحدوث أنس الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقات انفروا فيه فتشوش يشقون اين قال انا صلى الله عليه وسلم في المشرب ونصلي مع الصلاه فترك الجماعه بنشل يصلي مع النبي صلى في مشرب ما هو من فعل السلف لان عبد الله بن عمر الله عنهما سمع الصارخ ابن عمي وهو في فترات المنص وهو خارج الى صلاة الجمعه فترك الجمعه ورجع ابن عمي وهذه أحوال خاصة إذا خشي فيها على النفس الموت والهلاف لأتبع عليه المسؤولية يعني تصور للطبيب قال الله الغذى بالجمعة فغذى بأحضر الجمعة إذا هذا حضر الجمعة جاءت حالة طارئة في نصف وقت فلاقي الجمعة من المسؤول عن الله عز وجل؟ خشف من وضي الأمر وأعطي رافلة من بثمان المسلمين أنا أن بهذا الأمر يمكن لشريء مناسب فقط تعين يقوم ديه ديه لو انه ان يقوم به دارك لانه راغب ان نخرج لموضع قريب نصلي فيه وحتار وقلهم لو جرب ان تروا حال طارئ او شو اخبرهم وحتار هذا إذا اذا تدارك في للامور لا بأس اما لو انه لا تدارك الوقت لا يوجد تغريب اروح من فين من مخاطره بها وربابه افقط الله ان المسلمين الجماعه كلها بالخوف على الناس ما في حال المسايفة فإن في حال القتال في المسايفة يصلي الرجل وهو يضرب العدو لماذا؟ لأن الولود تصرق يصلي العدو فحذب الله الناس وأسقط في حزن النس أحار الصلاة كلها من الركوض والسجد حتى إن الرجل يضرب بسجده ويقول الله أفضل شتحانه ربي العظيم لا يركع ولا يسجد ولا يستطل القدر فإن خفتم فرجالا أو ركمان كما قال الله عز وجل فأحل في حال المسايفة أن نصنبه رجالا وركبانا لا نستقبل القبلة ولا نركع ولا نسكد شفاظا عن الأنفس والأرواح فإذا كان هذا في نفس واحدة تتخلى فما ذلك من يطف له الناس وكذلك من يطف له أرواح أبسادهم لا شك أن هذا أولى وأحرى ولذلك هؤلاء الأطباء ونحوهم من تتعلق بهم أرواح الناس المسؤولية عن هذا الأمر العريب فإنه يرخص لهم في ترك الجمعة وترك الجماعة ولكن ينبغي بكل طبيب أن يرجع إلى عالم يبع له الزواظة المعتبرة لهذا الترك ومتى يعتبر معذورا ومتى لو يعتبر معذورا الله تعالى أحلام <تصفيق> أجلت الشيخ أخوان وردت بعض الأسئلة تسأل أن الترك في رمضان متساقه ومتى بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم وعلى خير خلق الله وعلى آله بعد بعد التراويخ وضم أرفق وخفينيين للمدارد العصر هو مغيق جدا وهناك يخوى يحتسبون في تذكير الصاهيين وكان بعد العصر يكون في شرق عليه فإن شاء الله سيكون مثل الأرام الناضية بعد صلاة التراويخ لكن تراويح يعني تبدا ونص المنافذ هو كان ما يدخلون في حدود الثامنه الا تنتهي صلاه العشاء والسعه لمده ساعتين إلا ونصف تقريبا ماذا تريدون العاشره عشره العاشره ان شاء الله عاشر ومسان وليس سواحد إن شاء الله العاشر رضي الله نشاء الله عنه في السنة فضيلة في الشيخ من أدركته الصلاة على الطائرة ولما جد ما يتوضع به من الماء ولما يتأمم به فكيف يؤدي صلاة أساقكم بالمسوة لهذا السؤال طبعا اشترينا الصحة في الطيارة اشترينا الصحة لماذا يجد ماء ولا ماء. هذا فيه تفريغ إذا كان وقت الصلاة يستغرق السفر وقت الصلاة بحيث لا يمكن أن ينزل الأرض ويجد ماء قبل خروز الوقت في حكم فاقد الطهورين وعلى هذا فاقد الطهورين يسمي على حالته وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فقد الصحابة رضا الله عليه فقد النبي صلى الله عليه وسلم العقد لآيشة رضا الله عنها بذات الجيش طلبه الصحابة رضا الله عليه فذهب الطائفة من الصحابة وأبعده فأدركتهم الصلاة ولم يفرض التيمم بعد فصلوا على غير وضع وعلى غير تيمم ولما النبي صلى الله عليه وسلم فحق صلاتهم لأن تيمم ما شرع بعد فنزلت آية التيمم بسبب هذه الحادثة ومن هنا أخذ الظلماء أن فاكب التهورين يصلي ولا وقضي الشرط في هذا أن يستغرق وقت الرحلة ووقت الصلاة مثلا أن يسافر قبل الفجر ويدركه وقت الفجر وهو في الطائرة ولا ينزل إلى الأرض إلا بعد طلوع الشمس أما لو أنه قبل طلوع الشمس بوقف كما يدرك المطار توضع يجب عليهم أن يأخر حتى يجي الإناء ويتطاهر كما أمره الله عز وجل ويصليه الله فعلا يعمل أفادكم الله فرحين المجموعة الثلاثين المجموعة ظهر نفس الحكم ظهر مع العسر لأنه ساقع في وقت الظهر بس ينزل إلى الأرض في وقت العصر ما يصليه يؤخر الظهر إلى وقت العصر فإذا نزل توضع وصل الظهر والعسر جمع جمع تاخير وهكذا المغرب العشام لكن لو أن السفر في ساعات يستغرق وقت المغرب مع العشاء ولا يصل إلا في وقت الفجر بحكم حكم الصورة الأولى التي تقدم اشترض أن يستغرق وقت الفريضة كاملا سواء كانت مجنوعة من غيرها فينظر إلى وقتها الثانية أو كانت غير مجنوعة فينظر إلى وقتها نسع والله تعالى عليها أفادكم الآن فضيلة الشيخ كل السائل كثيرا ما نرى أناسا يقولون بعد انتهاء الصلاة فيقطعون على المصلين تسبيحهم فيبدأوا بشرح بروفهم المادية ويتسولون داخل المسج فهذا جائب وهذا يجوز منعهم وما هو راجب إمام المسج تجاه ذلك علما أن كثيرا منهم يستمعون الإعاقة أسابق الله أولا بالنسبة من الذي يكذب ويستمع هذا لا إشكال أنه آذى المصلين في بيت الله عز وجل وكذب وأكل المال بالبعض ومن سأل الناس تكفراً لم تدر المسألة في حتى يلقى الله عز وجل الريس في وجه مجعة لحن والسؤال لا خير فيه ما نمضطر إليه الإنسان لبين ونحن ذلك فإنه يسأل أن هذا الشكل الموجود أنه بمجرد انتهاء الناس للصلاة يقوم نصيف وولغط في الحقيقة لو منع هؤلاء, لو منع هؤلاء برفق يقيل لهم اذهبوا الى باب المسجد وانتظروا حتى يتصدق المنصلي يساجد مرضي منك من اجل عرض حالات المرضى حالات المديونين ولقد كان رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر ولربما سرعت المسجد كما هو الحال في ابي هرورى رضي الله عن مرضاه ومع ذلك نرجع للمساجد لهذا الإشكال في الصياح أما السؤال داخل المسجد لو مر على الناس وصالهم ففي حديث أذي رضي مع المشهور ويخفص فيه ما من يصل لحد الأذين لكن الذين يشاهدوا بعد الصلاة السلام مباشرة والصياح واللغط أمر حقيقة فيه إزعاج والأشبه أن هؤلاء يمعون برفق حتى لا في نهي الصائب وإن كان بعض الظلام يرى قوله تعالى وَمِنْ إِسْرَائِلَ أن المرهد بيسْرائل للعب أن الله يقول لن يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فقال ألي يجدك يتيما ثم قال فعمل يتيما فلا فقال ووجدك ضالا قال المسائل فلا تنهر ووجدك عائما قال أم نجمحة ربك فحدث وعلى المقابلة والمقابلة في نسوس الكتاب السنة وعلى هذا إذا قلنا بالمقابلة أن الصائل صائل العلم ولذلك لا ينهر صائل العلم ودلت على أنه لا يجوز أذية صائل العلم لأن عمره عظيم ولذلك عاتب الله النبي من شوق سبع السماوات بصورة بسبب التعرض للسائد هو عبدالله المكسوم رضا الله عنه وارضاه فينا معاك أبو في أمره تعظيم الأمن ومسائل معنا للسائد هؤلاء يشوفون على الناس ويؤدون الناس وذكر بعض الأحوال وبعض القصص والكش حتى على المواضع وين الكش يؤمن الناس فهذا أمر لا شكله جدا وإذا واق الأمر اتفع وإذا اتفع الله توفى عنها هذا بشكل فضيع جدا وأعجب من هذا الكلم ذات مرة قام رجل في مفجد وشكى ويعلم الله إنه نفسه على شكرا يرق قلبه وكان هذا بعد صلاة المريض ففوجئت لما جلس للسؤال جاءني رجل هو من المدينة وجاء من المدينة أصره جاءني رجل وقال من جماعتي وقال هذا الرجل عنده ثلاث عمائل من الثلاث عمائل بهذه الطريقة التي يكذب بها على الناس قلت مناشدك الله تستقف فيما تقول لا الناس قل الله أني لا أعرفه وأعرف أولاده اسمه فلان ابن فلان وفلاني ويسكن في المكان الفلاني من المدينة الفلانية وولده كبير اسم فلان اذهب الروح وقلوا أنت فلان منذر وقفت على ما ليس من شأني هذا ولكن لم جدا أنه يفيد على الناس وأخذ الأموال الناس وذكر أشياء يعني ما هذه الصحيحة فقلت فلان فلتفت قام معني قلت أنت أبو فلان قام معني قلت أنت فلان يفنان قام معني قلت ترحى تعال أريدك وثنبت في بلد كذا وكذا عنائر وأنفرج الغني فتغير وشوك وما أنفر خطره الآن تترك هذا المال في مكانه وطبعا تصرف منعه من, من الماضي لكن الشاهد ثلاثة عنائر تدعوا اللقاء ويكلب عن المعش ويكل أموالهم بالباطل هذا عامل جد خطير فلا شكنا أن هناك من يكلب هناك من يتصنع فمسى الله سلامه والآخرة في مثل لا يجوز معنكم على الباطل ولا يجوز معنكم على الكذب والمسيين ورأي ما كان نسى الله سلامه والآخرة وأوصي إخواني أن لو في أدية هؤلاء لأن هناك فعلا يجده ظروف طائرة وهناك من أجه أكبر حاجة ولذلك يترفق الإنسان حتى ليؤذي الصادق إن هناك عناف صادتين والشدد أن الناس تغيروا وقل أن تجد من تريق له وجهك وجه. وقل أن تجد من تسأله ومن هنا تعذر على مثال هؤلاء حتى أن بعضهم طر أن يقف من الناس وأن يسألهم ونفى الله العزيز من جميع التوهيق والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبركاته